يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ لمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمَنْتُمْ لَا تُبِصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاسْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجِزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر نصفوف وزوجناهم ب 113. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومالتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين 114. وأنددناهم بفاكمة ولحم مما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 قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما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 ربك أمهم المسيطرون أم لهم زلم يستمعون فيه فاليأتى مستمعه بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ان عنده الغيب فهم يكتبون أَمْ يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عنا يشركون وان يروا مِنَ من السماء ساقطا